غير المغضوب عليهم ولا الضالين فلما حس عيسى منه قال الله يا إيسا إني, إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك ومطهرك من الذين كفروا وجائل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم ما إني أرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم في تختلفون فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا, فأعذبهم عذابا شديدا.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 كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا من فمن فيه من ان الله وان الله له هو العزيز الحكيم فان تولوا فان الله عليم بالمفسدين الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نحمده وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا لا نحمد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضنا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون يا ما تحجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة إلا من بعده أ تُنْفِي مَا لَكُمْ بِهِ علم فَلَمَّا تُحَاجُّونَ فِي مَا بِهِ عِلْمٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وأنتم لَا تَعْلَمُونَ مَا كان إبراهيم كان من المشركين إن أول الناس بإبراهيم ل الذين اتبعوه وهذا. لما تكفرون بآيات الله لما تكفرون بآيات الله وأتوم تشهدون يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأتوم تعلمون angle le kitab me قل إن الفضل بيد الله وتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء يختص برحمته من يشاء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 خيل المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. آمين. ومن أهل الكتاب من يأتا منه بقنطان يوده إليك ومنهم من منه لله إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا فلمين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بلا من أغفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين إن الذي يَشْتَهُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا لَئِكَ أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا ينظر إليهم يَوْمَ القيامة وإن منهم لفريقا يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه, لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله الكذب وهم يعلمون ما كان لبشر ان الله الكتاب والحكم والنبوءه ثم يقول ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن ولكن كونوا ربانين بما وتم تعلمون الكتاب وبما كنتم وبما كنتم تدرسون ولا يامركم ان تتخذوا الملائكه والنبيين اربابا ايامركم بالكفر بعد إذا كنتم مسلمين وإذا خذ الله ميثاق النبيين لما آتيناكم من كتاب, من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم تؤمن النبي ولا تنصرنه الا اطرتم واخذتم على ذلك مصري الو اقرنا الا فاشهدوا انا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فاولئك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 خير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. أَفَغَيْرَ دين اللَّهِ تَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَنَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ ترجعون. I أحد منهم ونحن له مسلمون وَمَن يَبْتَرِي غَيْرَ إِسْلَامِ دِينَهُ فَلَيْ يُطْمَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي لَحْيَةٍ مِنَ الْخَاسِرِينَ كَيْفَ يهدي اللَّهُ قوما كفروا بعد وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات، والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم أن عليهم لعنة الله والملائكة ناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنه العذاب لا يخفف عنه العذاب ولا. Then we raise them Then سَنَامِ وَلَائكَ لَهُمْ عَذَابٌ لِيم وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ اللَّهُ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَلِكِ يوم الدين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 الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي اخرج المرعى فجعله غذا نحوا سنقنئك فلا تنسى إلا ما شاء الله انه يعلم الجهر وما يخفى وَيَسِّرْكَ لِلْيُسْرَى فَذَكِّرْ إِنْ نَفَعَتِ الذِّكْرَى سَيَذَّكَّرُ يَخْشَى وَيَتَجَنَّبُهَا الأَشْقَى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى قَلَفْ لَحَمَاتَذ ولك اسم ربه فصلا بل توثمون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفصح في رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنحمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضباب إِيَّاكَ نَسْتَعِينْ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفء احد